أرا قلمي يشاركني الكلام يشاطرون المحبة واليوم ويُثَرُ شعره درّ مضيئ لصحن طيب في لهم في الجو في قد تناما وفي وسط العيون لهم مقاما تجمعنا بدوح العلم ناحيا وذي الآمان تمنحنا احتراما تعاهدنا بأن نرقى Altyazı هتاج موجا ومن مثلي أن فينا من مجيد لغوص كي يعلمنا يجعلنا بنا الفصحى وساما سنركبه محيط العلم حتى يداعب خيلنا الموج العطر دمعة تتلوها اخرى دمعة تتلوها أخرى منه مم من ك السطور منه مم من كم لنا أمجاد عز كم لنا أمجاد عز كتبت عن ه السطور كتبت انه السلطو دمعة تتلوها اخرا دمعة تتلوها اخرا من هموم كسطور من, من هموم <ده> كتبت عنها السطور وهلال الدين كم أمسى لنا قبساً ونور بشعاع العلم إنا نبتغي عظم الأجور وهلال الدين كم أمسى لنا قبساً ونور بشعاع العلم إنا نبتغي عظم الأجوب دمعة طور كتبت